الرمَ عَنَكُ أَُّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخاتُكُم وَبَناتُ لَخِ وَبَناتُ نُقْتِ وََّه وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُجُورِكُمْ مِنْ سَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِن فَإِن لَم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِن فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أولئكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين لختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما